جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وظفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول هناك رجل عنده شك في الله ودائم توسوس له نفسه ويتعبد مدة من الزمن ثم ينقطع فترة ويأس من العبادة ولكن مرة أخرى يرجع إلى الصلاه ثم توسوس له نفسه هذا التسلط عليها الشيطان وأكثر عليه من الوساوس والتشكيك وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي لأحدكم ويقول إن الله خلق كذا وخلق كذا فمن خلق الله يشكك العبد قال فإذا بلغ ذلك فلينته وليتعود بالله من الشيطان الرجيم يعني لا يسترسل مع هذه الوساوس لا يسترسل مع هذه الوساوس لأن بعض الناس إذا بدأت هذه الوساوس تدخل إلى قلبه يسترسل معها وينميها وربما أيضا حدث بها الآخرين مما يزيد تمكن هذه الوساوس في القلب وازدياد مرض القلب بها بينما الواجب على من بدأت معه مثل هذه الوساوس أن ينتهي كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا اولا ثانيا يتعوذ بالله من الشيطان لأن الشيطان هو الذي يمد القلب بهذه الوساوس فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق حتى ينقطع عنه من يمد هذه الوساوس في قلبه وليقل كما جاء في الحديث آمنت بالله ويستحضر ما يقتضيه الإيمان بالله من تعظيم لله وقدر له سبحانه وتعالى حق قدره ومعرفه بجلاله وكماله وعظمته وتنزهه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه تبارك وتعالى أعظم وأجل وأكبر مما يخطر في القلوب ويجول في النفوس وكلنا نقول مرات وكرات في أيامنا وليالينا الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء وأكبر من كل ما يخطر في بالنا ويدور في خيالنا فيجب على العبد أن يعظم الله وأن يكبر الله وأن ينزه الله وأن يسبح الله وأن يقدس الله وأن ينتهي عن هذه الوساوس التي هي مرض للقلوب وسقم للنفوس وعلى هذا السائل أن يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقبل على عبادة الله وطاعته كما أمر ولا ينقطع عن العبادة الانقطاع من العبادة من الشيطان وهلكة للإنسان وعليه ألا يسترسل مع هذه الوساوس وأن يكثر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قال, قال ابن عباس رضي الله عنهما الوسواس الخناس الشيطان إذا غفل عن ذكر الله وسوس وإذا ذكر الله خنس أي ابتعد وانطرد فينبغي على العبد أن يذكر الله وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحافظ على العبادة والطاعة نعم يقول يا شيخ وفقك الله هناك من يقول إن أول واجب على العبيد هو المعرفة ويقول إن الله أرسل الرسل لكي يعرف الناس بربهم هل هذا صواب ما هو قول أهل السنة في هذه المسألة هذا ليس بصواب بل هذا كلام المتكلمين هذا كلام المتكلمين الذين يبنون تقريراتهم وأقوالهم على الرأي والعقل أما أهل السنة والجماعة فقولهم في ذلك مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أن أول واجب على المكلف عبادة الله وإخلاص الدين له والمعرفة إذا وجدت من العبد قد يترتب بعد المعرفة عباده وقد لا يترتب عبادة قد يعرف الله ولا يعبد الله فلا يكون حقق الواجب عليه بالمعرفة فقط والمعرفة بوابة لعباده الله سبحانه وتعالى لكن بعض الناس يصل إلى البوابة ولا يدخل يصل إلى البوابة ولا يدخل يعرف الله ويعرف عظمة الله ويعرف أنه الخالق لكنه يعبد مع الله غيره ولا يخلص الدين لله سبحانه وتعالى فأول واجب على المكلف عبادة الله وهذا دل عليه الكتاب والسنه أما الكتاب ففي مواضع كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى في بيان دعوة الأنبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولهذا فإن أول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم أعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما يقولون اعرفوا الله يكون اعبدوا الله لأن هذا أول واجب ويقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ما قال حتى يعرفوا الله قال حتى يقولوا لا إله إلا الله لأن أول واجب على المكلف عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة الله وإخلاص الدين له ولهذا عليه كان عليه الصلاة والسلام يسير في طرقات مكة يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ما كان يقول يعرف الله يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى واذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله هذه مهمة الأنبياء والمرسلين وما ذكر في السؤال أن الأنبياء مهمتهم التعريف بالله ليس هذا مهمة الأنبياء وإنما مهمة الأنبياء دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والتعريف بالله يأتي في دعوة الأنبياء مقصودا به الدعوة إلى توحيد الله مقصودا به الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له كقوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم ذكر المقصود فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم يقول نحسى الله إليك ما حكم من يرتكب الكبائر ماذا يفعل هل تقبل له توبة سمع بعض الناس قالوا له لا يقبل منه لأنه خالف أمر الله فكيف يغفر الله له هذا القائل لهذه الكلمة لا تقبل التوبة معللا ذلك بقوله لأنهم خالفوا أمر الله هذا متألع على الله وقائل على الله جل وعلا بلا علم وأعظم الناس إثما من ييئس الناس ويقنطهم من التوبة أعظم الناس إثما من يأس الناس ويقنطهم من التوبة وهذا من أعظم ما يكون في باب الآثام وباب الصد عن الله وعن الإقبال عليه والتوبة إليه سبحانه وتعالى ومر معنا في أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نبي التوبة أنه نبي التوبة ومن الذي يأس الناس ويقنطهم والعياذ بالله من التوبة إلى الله ويقول ان الله لا يقبل التوبة هذه كلمة عظيمة وتأل على الله وقول على الله بلا علم والله سبحانه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا و الذي سئل أو سأل السائل عن قالته في السؤال يقول لا لا تقبل لأنهم خالفوا أمر الله وربنا جل وعلا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا وبهذا نعرف أن هذا القول تألي على الله وقول على الله بلا علم لأن باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح وجاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها إذا طلعت الشمس مغربها طبع على كل قلب بما فيه وإذا رآها الناس آمنوا جميعا لكن لا يقبل الإيمان حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا, إذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس جميعا لكن لا يقبل الإيمان حينئذ وكذلك لا تقبل التوبة إذا غرغر الإنسان يعني إذا بدأ يغرغر تخرج روحه وعاين الموت وشاهد ملائكة الموت وقال تبت الآن التوبة لا تقبل لقوله عليه الصلاة والسلام تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر ما لم يغرغر يعني أما إذا حصلت الغرغره ورأى الملائكة وعاين الموت وأعلن التوبة لم تقبل لأن التوبة حينئذ توبة شهادة ليست التوبة غيب شاهد الموت شاهد ملائكة الموت أيقن بقبض روحه فأعلن توبة فلا تفيد التوبة حينئذ الشاهد أن باب التوبة مفتوح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب جميعا الشرك والزنا والسرقة والقتل وكل ذنب إن الله يغفر الذنوب جميعا من صدق مع الله في التوبة تاب الله عليه ولهذا قال لا تقنطوا لا تيأسوا فكيف يأتي إنسان ويؤس ويقنط الله يقول لا تقنطوا وهذا يقول لا لا تقبل توبة هذا تقنيط العياذ بالله لا تقنطوا من رحمة الله نعم صلى الله عليك يقول هل تجوز الصلاة في غار حراء تتبع آثار الأنبياء والمواضع التي مر بها الأنبياء من, أب من أبواب الهلاك كما قال عليه الصلاة والسلام إنما كان أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وأيضا جاء في حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذا المعنى أن من أسباب الهلاك تتبع الآثار ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع شجرة بيعة الرضوان لما رأى الناس يميلون إليها ويقصدونها فتتبع مثل هذه الآثار يفضي بالإنسان إلى نوع من الغلو الذي يجره إلى أنواع من البدع أو ربما أيضا أنواع من الشركيات والذي يريد الآثار حقا وصدقا فآثار النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه وسننه والدين الذي بينه للناس فعليه أن يحافظ على هذه الآثار أشد المحافظة ويعظمها أشد التعظيم ويلازم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سننه وأحاديثه المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم نعم. يقول لدينا خطيب يقول إن ابليس عندما أراد أن يتوب قال الله له اذهب واسجد عند قبر آدم هذا من الأشياء التي يريدها الجهال وينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام تقريراً للباطل تقريراً للباطل وتقريراً للشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى لأنهم يريدون أن يصلوا من ذلك إلى جواز السجود للمقبورين والالتجاء إليهم وصرف العبادات لهم وإلا إبليس قد دل القرآن الكريم دلالة قطعية أن الله عز وجل طرده وأبعده من رحمته ولعنه وأحل عليه غضبه ومقته وهذا الكلام الذي يقول هذا الخطيب لا أصل له وهو من الأشياء التي تروى وتروج ومن خلالها يروج أيضا للأباطيل والبدع التي ما انزل الله بها من سلطان بل يروج لها يروج بها للشركيات وكم افتري على النبي عليه الصلاه والسلام من احاديث اراد مخترعوها ومحدثوها تقرير الشرك والعياذ بالله تقرير الشرك والعياذ بالله وتقرير عبادة الاصنام وعباده القبور نعم يقول رجل يقول بأنه يحب والديه أكثر من حبه للصحابة المحبة للوالدين محبة مطلوبة والمحبة ايضا للصحابه رضي الله عنهم محبة مطلوبة لكن يكون في, في هذا الأمر موازنة ومعرفة بمكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفه بمكانة الأبوين ومنزلة الأبوين ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم خصهم الله عز وجل وأكرمهم بأن جعلهم نقلة دين, دين الله عز وجل للأمة وحملت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بإبلاغه للأمة على التمام والكمال على التمام والكمال فالصلة بالصحابة رضي الله عنهم والرابطه بالصحابة رضي الله عنهم رابطة دينية وليس هناك شيء من دين الله وصل إلينا إلا من طريق الصحابة لأنهم حملت الدين ولهذا مكانتهم ومنزلتهم وحقهم على الأمة عظيم لانهم حملة دين الله سبحانه وتعالى والوالدان أيضا لهما الحق حق الأبوة وحق الأمومة وحق التربية وأيضا حق التنشئة على الإسلام إذا كان الأبوان مسلمين صالحين وإن لم يكن الأبوان مسلمين فتبقى حقوق الأبوة وحقوق الأمومة وحقوق الحمل للوالدة والرضاع قد قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة نعم ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين